وَآتُ التَمَ أَمولَهُم وَلَا تَتَبََّرُ الغَبثَ بِالطَّيبِ وَلَا تَأكُلُ أَموَالَهُم إِلَى أَموالِكُم إِهُ كَ نَحُوبًَا كَبِين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 ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طرن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا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 تَمَنَّمُوا رُشْدًا فَدْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَدْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ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 وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزكوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا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 توبته على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب ثم يتوبون من قريب فاولائك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما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 وَاعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا وَإِن أَرَدْتَ طُمُسْتُبْدَلَ زَوْجٌ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُم إِحْدَاهُنَّ نِفَقًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ۚ أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا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 إِهُ كَانَ فَحِشَةَ وَمَقُتَ وَسَأَسَبِيلَ خُلِّْمَتْ عَلَيْكُم أُم مَّاتُكُم وَبَناتُكُم وَأَخَواتُكُم وََّاتُكُمْ وَخَااتُكُم وَبَناتُ الْأَخِ وَبَناتُ الْ وبنات الاخت وامهاتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم من الرضاه واخواتكم من الرضاعه واماء نسائكم وربائكم اللاتي في حجوركم وَذَوِيبُكُمُ اللاتي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللاتي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ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 فَنكِحُهَُّ بِإِذنِ أَهلِهَِّ وَآتُهَُّ أُجورَهَُّ بِالمَعْرُ فِ مُحصَنَات محُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِ حاتِ وَلََا مُتَّخِذاتِ أخدان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 تبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منكم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 اَتَّقُوا تَنَابُكَ الْبَأْسَاءِ رَمَاتٌ أَوْنَعْنُ عَنُونُ كَفِرْ عَنْكُمْ سَيَآتِكُمْ وَنُدْخِلُكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ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 للِجَالُ قَوامُونَ عَلَِّسَاءِِ بِمَا فََّلَ اللَّهُ بَعضَهُم م عَلَ بَعَضِي وَ بِمَا أَم فَقُومٍ أَموَالِهِم فَال الصَّالِحَاتُ قانتَاتٌ حَافِضاتُ للِلغَبِ بِمَااحَبِضَ الللهَّ والتي تخافون نشوذهن فاعظوهن وهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا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 وَإِن كُنتُم مَرْضَاءَ أَوْ على سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ أو لامستموا النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا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 يَا أَنْ يُهََّذ نَوتُكِتابَابَ آمِنُوا بِمَا نَزَّلنَامُ صَدِّقَ لِمَا معَكُمْ آمِنُوا بِمَا نَزَّلنامُ صَدِّقَ لِمَا مَعَكُم مِ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 112. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا, فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما 113. فلا وربك لا يؤمنون حتى سيحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما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 وَكَفَىٰ بِاللَّهِ عَلِيمًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ فَانفِرُوا ثُبَاتٍ أَوْ انفِرُوا جَمِيعًا وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ اِنْ أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِلَّا إِذْ لَمْ أَكُن مَّعَهُمْ شهيدا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 115. ليقولنك أن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما 116. فليقاتل في سبيل الله الذين يشعرون الحياة الدنيا بالآخرة كِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا فَمِنْهُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ وَمَا لَكُمْ لا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ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 إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهل يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء قَوْمٍ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رسولا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 وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَطَائِفَةٍ مِنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا يَبِيتُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ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 فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللهِ لا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَسَى اللهُ أَن يُكَفِّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاللهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنكِيلًا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 وإذا حيتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا 112. الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا 113. فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا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 وانتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فاخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا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 فَإِنْ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا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 فَإَِّمْ يَعتَزِلُوكُمْ وَيُلقُ إلَيكُمُ السَّلَمَ وَيَكُُّ أَيْذ يَهُمْ فَخُذُوهم وَكُتُرُهُم حَثُ سَقِفْتُمُهُم وَأُلائِكُمْ جَعَنَا لَكُم ماَا لَْهِم سُلطَانَ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 وَكَانَ اللَّهُ عَليمًَا حَكِيمَ وَمَي يَقُتُ الْمُؤمِنَ مُتَعَِّدًا فَجَزَ أُهُ جَهَن مُخَدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا رَضِيمًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا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 وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فالتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم إِذَا سَجدَدوا فَلَْكُ مِرائِكُمْ وَتَأتِ طَائِفَةٌ أُخْرىَ لَمْ يصَلُّ فَلْ يصَُّ مَعَت فَلْ يُصَلُّ مَكَ وَاليَأْخُضُ ود كَفَرُوا كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة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 تَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا هَأَ أنْتُم مَأُولَا الَّذِينَ جَادَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي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 ثُمَّا يَْتَوْثِ الله يَجِد الل غَفُورَ الرَّحيمَا وَمَ يَكسِ إِ اسممَم فَإِنَّ ماَا يَكسِبُهُ عَ نَفْسِه وَكَانَ اللهَّهُ عَمًا حَكمَاء وَمَي يَكْسِ بِخَطِي أَتَن أَوْ إِسممًَا صَُّ يَغُِّ بِهبَرِي أَم فَقَدِ حتَّمَ لَ بُتَانَو وَإِثْمَم مُبينَ وَلَ لَا فَضلُ اللهَّهِ عَلَيكَ ورحمته لهم وَإِفَتَ مِنْهُمْ أَنْ يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ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 وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا آلِهَةً لَّائِنَّهَا فَانْقَلَبُوا عَلَيْهِمْ مُنْقَلِبِينَ إِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَّرِيدًا لَّعَنَهُ اللَّهُ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِن عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا وَلَا يُضِلُّنَّهُمْ وَلَا يَهْدِينُهُمْ وَلَا أَمْرَنَهُمْ فَلْيُبَدَّلْ كُنَّا أَبَانَ الْأَنْعَامِ وَلَا أَمْرَنَهُمْ فَلْيُغَيِّرُنْ خَلْقَ اللَّهِ وَمَن يَتَّقِ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 ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنفى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا وَمَنْ أَحْسَنُ دينًا مَِّن أَسْلَمَ وَجهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحسِنُ وَتَّبَ مَِّتَ إذِرَهِي مَ حَنِيفَى وَاتَّخَذَ اللَّهُ إذِرَهِي مَ خَاللَ وَلِلَّهِ مَا فيِي السَّمواتِ وَم فِي الْ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِيهِنَّ نِسَاءٌ إِلَّا تونهن ما كتب لهن اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون ان تنكحوهن والمستضعفين من الولدان والمستضعفين من الولدين وان تكونوا لليتامى بالقص وما تفعلوا من خير فإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا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 فلا تتبعوا الهوى أن تعذلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا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 وَإِنْ كَانَ لِكَافِرينَ نَصبُ قالَاُ أَلَم نَسْتَحوِ عَلَيكُم وَنَم نَعْكُم مِنَ المُؤمِنين فَاللَّهُ يَحكُم بَنَكُمْ يَمَ القِيَامَ وَلَ يَجَعَلَ اللَّهُ للِكَافِرينَ عَ المُؤمنِينَ سَبِيلَ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 مُذَ رُ ذِ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا يَا أَيُّهَا الذين آمنوا لا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 ثم اتخذوا العيل مِن بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا وَرَفَ الن فَوقَهُ مُتُورَ بِمثَاقِهِم وَقُلناَا لَهُ مُدُخُلُ الْبابَ سُجدَ وَقُلناَا لَهُ لا تَعددُوا في السَّبةِ وَأَقَذْنا مِنهُم م ساقًا 112. فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غُلْف 113. بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا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 وَرسُ لَم قَدِقَ صَصنهُم عَلَيكَ مِنْ قَضِلُ وَرسُلَلَم نَقُصُص مَالَْك وَكَمَ اللهَّهُ موسَ تَكلمَا رُسُ لَّ بَششِرينَ وَمُن ذِرينَ لِأَلَّا يَكُونَ لَِّاسِ علىى اللهَّهِ حُججَّةٌ بَعدَوسُل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 وَإِن تَفْكُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ وَلِيًّا حَكِيمًا يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا على اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ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 ُ وَأَن زَلن إِلَكُم نُورَُ بِينَ فَأََّ الذيذينَ آممَنُوا فيِلهِ وَتَصَمُ بِه فَسَُدخِلوم فيِي رَرحمَةٍ فَسَتَرَى مَدْخِلَهُمْ فِي رَحْمَتٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي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 ثُلُثَانِ مما تَرَكْتَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةَ رِجَالًا وَنِسَاءَ فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا والله بكل شيء عليم